للملحات بالخمار الأسودي ماذا فعلت بعبد متعبدي كد كان شمر بالصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد الله رد عليه صلاته لا تقتلني بحج بي خطرت تغث للبنات المتقوقي ورانا فينا يرد الغزال الاغيدي كل ما جيت شوف الباب جيت والباب مقلول كل ما جيت شوف الباب جيت والباب مقلول تدبك يا الهي تدبك يا الهي كل ما جيت شوف الباب جيت Terima Zainat yang kau hidup, kau lama je, show face, je tua lap, macelut. Kau lama je, show face, je tua lap, macelut. Kau lama je, show face, je tua كل ما جت شو فات كت والباب مغلوط كل ما جت شو والباب مغلوط الهوا والهوية الهوا والهوية كم حاسط ومحسوس كل ما جت شو فات والباب مغلوط كل ما جت شو والباب مغلوط Kau sok, kau lemah, kau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 Keluarkan jawab, keluar bab majuloh. Keluarkan jawab, keluar bab majuloh. Xalana indam jawab, xalana indam jawab di zainat al-akhdor. Keluarkan jawab, keluar bab الهوا والهويه الهوا والهويه كما حسب ومحسوب كل ما جيت شوفك جيت والباب مجنود كل ما جيت شوفك جيت والباب مجنود <تصفيق> الهوا والهويه الهوا والهويه كما حسب ومحسوب كل ما جيت شوفك جيت والباب مجنود